AKANA DIN NASI AJABAN AN AUHAYNA ILA RAJUL MINHUM AN ANDHIRAN NASA WA BASHSHIR ALLADINA AMANU WA BASHSHIR لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنْ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ تَأْتِي أَيَّامٌ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يعيده إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ ما يعيده ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء و القمر نور و قدره منازل و قدره منازل لتعلموا ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون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 إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمعن بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك ما نار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم ربهم. بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام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 فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دُرَّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مَرَّ كَأَن يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ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 كَذَالِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنُنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ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 أنتِ القائِنَ في نفسي إن أتبعُ إلَّا ما يُوحى إليَّ إني أخافُ إن عصيتُ رَبّي عذابَ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 بيه فقل انما الغيب لله فانتظروا فانتظروا اني معكم من المنتظرين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 قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا انهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أَنْجَاهُمْ إِذَا هم يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدنيا. دنيا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إنما مثَلُ الحياةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنَّا نَزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَقْتُ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَخْتَلَقْتُ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنتها وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السر سلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزياده، ولا يرهق وجوههم قترا ولا ذلة.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 وترهقهم زلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت أجوههم قطعا من الليل مظلما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 فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ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 قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع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 قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إِلَى الحق أَحَقُّ أن يتقل تَبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ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 ترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون تَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون الي أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِرُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ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 إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين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 تأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُم مَّقِيلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَمْبِئُونَكَ أَحَقُّهُ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نفس ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ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 الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمونه وهو يحيي ويميت واليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قد جاءتكم موعظة من رب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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنَ الرِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَاللَّهُ آذَنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ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 قال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر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 تبعون إلا الضن وإنهم إلا يخرسون. والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه و مبصرا.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 وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمٍ إن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ وَتَذْكِرِ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ قلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمتا ثم قدو ثم ولا تنظروا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 ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل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 قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئ تنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين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 بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم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 فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا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 وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وقال موسى رب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 بنطمس على أموالهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب القليم. قال: قد أُجِيبَتْ دعوتكما فاستقيما وَلَا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 تا اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل قال أنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من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 فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى تَرَوْنَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا وما اتعناهم الى حين ولو شاء ربك لا من في الارض كلهم جميعا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 جِيرُ سُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كنتم فِي شك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 وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين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 يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين